الصواعق ودون أن يحدث البرق لأن الله تعالى على كل شيء قدير فهو قادر على أن يثب السمع والبصر بدون, صواعق. بدون أسباب فالسمع بدون صواعق لأن الصواعق صوتها عظيم ربما يصم الأذان والبرق أيضا نوره عظيم ربما يخطف الأبصار لو شاء الله لذهب بسمهم وأبصارهم دون أن يحصل هذا إن الله على كل شيء قليل لننظر الآن على أي شيء ينطبق هذا المثل هذا المثل ينطبق على قوم منافقين لم, ي... لم يؤمنوا إطلاقا لم يؤمن أصلهم منافقون وهم, يهود وهم المنافقون اليهود لأن المنافقين منهم عرب من الخزرة والأوسر ومنهم يهود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 بهذه النار ثم ولعذب لهم تكسو لكن هؤلاء من الأصل من الأصل في ظلمات فيكون هذا المثل غير المثل الأول يكون هذا المثل غير المثل الأول بل هو لقوم آخرين والمنافقون أصناف شك حال هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام من الأصل فحالهم حال هؤلاء القوم الذين أصابهم الصيب وصارت حالهم إلى ما ترى فلننظر الصواعق عبارة عن ما في القرآن من الإنذار والخوف ولهذا يقول الله عنهم في أخرى يحسبون كل صيحة عليه البرق نور الإسلام لكنه لا ليس نورا يستمر نور البركة كما تعلمون ايش ينقطع لحظة وميض فهؤلاء لم لم يدخل الإمام في قلوبهم أصلا ولا فكروا في ذلك وإنما يرون هذا هذا النور العظيم الذي شاء فينتفعون به لمجرد خطوة يخطونها فقط وبعد ذلك يقفون كذلك أيضاً يكاد البرق يخطف أبصارهم لأنهم لا يتمكنون من رؤية النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بل لكبريائهم وحسدهم للعرب يكاد هذا البرق يعمي أبصارهم لأنه قوي عليهم لا يستطيعون مدافعته ومقابلته فالظاهر أن القول الراجح أن هذين مثلان يتنزلان على صنفين من المنافقين طيب إذا قال قائل الصنف الأول كيف نقول إنه دخل الإيمان في قلوبهم نقول نعم, نعم قال الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا أفقهم دخلهم الإيمان لكنه لم يتمكن في قلوبهم. صاروا كالأعراب الذين قالوا آمنا، فقال الله: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. وإلا فإن الإنسان، فإن الإيمان إذا دخل القلب دخولا حقيقيا مطمئنا للإنسان فيه، فإنه لا يخرج منه بإذن الله. ولهذا سأل هرقل الأباسيان عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين دخلوا في الإسلام. هل أحد منهم ارتد عن دينه فقال لا فقال هذا الإيمان إذا وقر في القلب فإنه لا خجمه لكن الإيمان الهش الذي لم يتمكن من القلب هذا هو الذي يفشى على صاحبه أجاراً الله وإياه في هذه الآية من الفوائد ما سبق من كمال بلاغة القرآن وبيانه وذلك بضرب الأمثال المحسوسة للوصول إلى معرفة المعاني المعقولة ومن فوائد هذه الآية إثبات القياس, اثبات القياس في الشر وقد ذكرنا قبل هذا قائدة أن كل مثل في القرآن فإنه يدل عليه على إثبات القياس لأن المراد به إلحاق هذا الشيء بهذا الشيء ومن فائد الآيات الكريمة أنه كلما عظمت الظلمات صار الإنسان أشد فزعا لقوله فيه ظلمات ورعب وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواح ومن فائدها أيضا أن الخوف من الرعب والبرق كان أمرا طبيعيا لما يحدث من الرعد أحيانا من من الصواعي ولو كان مجرد صوت أو ضياء ما خاف الناس لكن الناس يخافون إيش؟ يخافون الصواعي أما مجرد الصوت فإنه ولو كان أقوى من هذا لا يفزع الناس لكن يفسعون من هذا إلا أنه قد قيل متى سمعت صوت الرعد؟ فقد سلمت من الصاعقة. صح؟ صحيح. ليش؟ لأن الضوء أسرع. في هذه الشحنة الكهربائية تصل إلى الأرض قبل أن تسمع الصوت. فمتى سمعت الصوت؟ فاعلم أنك سلمت من هذه الصاعقة التي تكون في هذه. في في هذا في هذا الرعب. ومن فوائدي هذه الآية بيان شح الإنسان في حياة في حياته لقوله يجعلون أصابعهم في أذانه من الصواعق حتى الموت وإلى من المعلوم أن الإنسان لو أقصى أصبعه في أذنه فسوف يتألم لكنه يتألم خوفا مما هو أشد ألماً وهو الموت هل يمكن أن يستفاد من ذلك ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما نعم. نعم نعم يمكن لكن كما تعلمون هذا أمر طبيعي ما هو أمر شرع الذي يمكن أن نستدل به على ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما ما حصل من الخضر حين خرق السفينة حفاظا عليها لأن السفينة سوف تمر بملك ياخذ السفن الصالحة غصبا فإذا مرت به وهي مخلوق تركها فصار إفساد بعضها من أجل الإبقاء على جميع ومن فوائد هذه الكريمة تهديد الكفار بأن الله محيط به لقوله تعالى والله محيط بالكافرين ومن فوائدها الانتقال من المعنى المحسوس إلى المعنى المعقول لأن الله لم يقل محيط بهم بل قال محيط بالكافرين والمثل الذي ضرب ضرب مثلا للإنسان يعني أي إنسان إذا حصد ظلمات وراد وبرق فسوف يخاف ويحذر. ومن فوائد هذه الآلة الكريمة التي بعد من يكاد البرق يخطف بصاره من فوائدها أن البرق الشديد يخطف البصر ولهذا ينهى الإنسان أن ينظر إلى البرق حال كون السماء تبرق لأن لا يخطف بصره ومن فوائد هذه الآيات الكريمة اغتنام الفرص كل ما أضع لهم مشوا فيه وعن اقتنام الفرص من أعمال العقل ومن فوائد الآية الكريمة اجتناب الهلكات وإذا أظلم عليهم قامو نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات مشيئة الله يقول الله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصاره ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل أن يمتعه بسمعه وبصري وفي الدعاء المثور متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أبقيت لقوله إن شاء الله لا ذهب بسمعه وأبصاره ومن فائدها إثباته هذا الاسم لله وهو القدير ومن فائدها عموم قدرة الله تعالى على كل شيء فهو جل وعلا على كل شيء قدير قادم على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود وعلى تغيير الصالح إلى فاسد والفاسد إلى صالح وغيره. يقول لا إن إذا سمعت البر فقد سلم من الصالح. لا لا لا إذا سمعت البر إذا سمعت الراع فقد سلم سلمت من الصالح. نعم. هل هذا يختلف الآية؟ تقول في ظلمات من ورعد. نعم. ويكون يدعون الصبيع فيها ذالك من الصواعد. هذا ضمن منهم. ظنًا منهم أنهم يسلمون لكن ما يسلمون يعني قال والله موحيظ المكافرين إذن هذه هذه المقولة ليست على أطلاقها لا على أطلاقها لا قل إذا تكرر هذه شحنة جديدة ولهذا قلنا الشحنة السابقة على الرعد إذا سمعت الرعد ما تصيب قد تصاد بالصاعقات في نفس هذا المطل نعم لكن شحنة جديدة يعني لو فرد البرض يتكرر tässä on mahdollista, من he ovat koko ajan koko ajan koko ajan koko ajan koko ajan No, ei muu vain. Ei, ei muu Ei, ei muu vain. Ei, ei Johon muta ajinä, aurukat ti voitse. Hänen muchahat, vaka sana, laksu sata, fii delsensatu, kua akanadallin. Hänen muka sata, هذا ما أحد ما أحد ما يخاف إلا إلا الحجاج ان صح ما نقل عنه أنه لما حاصر مكة أرسل الله تعالى السحاب وفيه الرعد والبرق وكانوا يقولون لا يخوفون فيقول لا هذه هذه إيش يعني قاعع الحجاس أو كلمة النحو يعني استهتروا الحمد لله ولا الإنسان بطبيعته لا بو تاني inta. من الرجيم يا الناس ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم الذي جعل الارض فراشا والسماء كان لكم الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناؤا وانزل من السماء ماء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم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 كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الخطاب هنا ورد ليا أيها الناس مع أن السورة مدنية وأكثر من يخاطب في السورة المدنية هم المؤمنون ولهذا جعل المتكلمون في أصول التفسير جعل من, من علامة السور المدنية أن الخطابة يكون فيها موجها للمؤمنين بخلاف الآيات المكية لأن أكثر من يخاطب بها من ليس بمؤمن لكن هذه الآية هي أول آية فيها النداء أول آية فيها نداء هي هذه الآية يا أيها الناس عبدوا ربكم ولهذا وجه الخطاب بها أو النداء بها إلى جميع الناس كما في قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ولو قال قائل لعل هذه آية مكية جعلت في السورة المدنية نقول الأصل عدم ذلك ولهذا نرى في بعض الآية عناوين السور مكية إلا كذا وكذا مدنية إلا كذا وكذا هذا غير مسلم حتى يثبت ذلك بدليل صحيح وإلا في أن السور المدنية جميع آياتها مدنية وأن السور المكية جميع آياتها مكية إلا بدليل ثابت يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق في هذه عبدوا ربكم الذي خلقكم إثبات الألوهية يعني إثبات توحيد الألوهية وتوحيد الرئوبية عبدوا هذا توحيد الألوهية لأن توحيد الألوهية يسمى توحيد ألوهية باعتبار إضافته إلى الله وتوحيد عبادة باعتبار إضافته إلى العبد يقول الله تعالى Trek أعبدوا ربكم فما, معنى فما هي العبادة التي أمرنا بها العبادة التي أمرنا بها هي التذل لله عز وجل ذلا تاما مستلزما للمحبة والتعظيم لابد وإلا لم يكن إنسان عبد أن يتذلل لله تعالى ذلا كاملا إيش؟ مستلزما للمحبة والتعظيم فبالمحبة يكون فعل الأوامر حتى يصل العابد إلى محبوبه وبالتعظيم يكون الفرار من النواهي لألا يعذبه ربه العظيم عز وجل هذا هو معنى العبادة التذل لله إيش ذلا كاملا مستلزما للمحبة والتعظيم طيب هذا تفسير العبادة بالنسبة لفعل العبد قد تفسر العبادة بالنسبة لمفعول العبد بالنسبة لمفعوله فيقال مثلا الصلاة عبادة الزكاة عبادة الصوم عبادة وعلى هذا فسرها شيخ الإسلام ابن تيمير رحمه الله حيث قال رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ثم ضرب أمثلة بالصلاة والزكاة وغيرها وحينئذ نقول العبادة تطلق على معنيين المعنى الأول التعبد والمعنى الثاني المتعبد به وهو فعل العبد وهو مفعول عبد يعني ما فعله العبد واضح جماعة طيب ما المراد بالآية المعنيان أو المعنى الأول الظاهر كلاهما وهما متلازمان وقوله عبدوا ربكم الذي خلقهم الرب هو الخالق المالك إيش؟ المدبر الخالق المالك المدبر وعلى هذا فيكون قوله الذي خلقكم صفة كاشفة مبينة للواقع وليس صفة احترازية لأنه ليس لنا ربان أحدهما خالق والثاني غير خالق بل ربنا هو الخاد فالصفة هنا إذن صفة كاشفة وليس صفة احترازية وبد الذي خلقكم والخلق هو الإيجاد من عدم الإيجاد من عدم ولم يخلق الناس إلا الله عز وجل لا يخلقهم أب ولا أم ولا ملك ولا أحد لا يخلقهم إلا الله وإذا كان الله تعالى يقول لن يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له فعدموا خلق بني آدم من باب أولى. نعم، والذين من قبلكم يعني وخلق الذين من قبلكم ولهذا نجد سبحان الله بنو آدم يفتسرسلون تنظر إلى المسجد أو تنظر إلى مجتمع تجد هذا له سبعون سنة وهذا له خمسون وهذا له أربعون وهذا له ثلاثون وهذا له عشر وهذا له عشر وهذا له خمس من أجل أن يعمر الكون يتعاقبون فإذا تأملت هذا عرفت كمال سلطان الله عز وجل وكمال حكمته هؤلاء الذين قبلنا مخلوقون ونحن من ذليته وجعلنا ذريتهم هم الباقين ذريات نوح نحن من ذرياتهم إذن من تفرع على مخلوق فهو مخلوق والذين من قبلكم وعلى هذا فقوله والذين من قبلكم معطوف على على الكافي خلقكم نعم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لعل هنا للتعليل أي لتصلوا إلى التقوى ومعلوم أن التقوى مرتبة عالية حتى قال الله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال تعالى واعلموا أن الله مع المتقين لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأضافراش والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثماثر نزقا لكم هذا من باب تعدد أنواعا أو تعديد أنواع من أفعاله عز وجل جعل الله لأن الأرض فراشا موطعة يستقر الإنسان عليها استقرارا كاملا ليست نشزا وليست مؤلمة عند النوم عليها أو السكون عليها أو ما ذلك. والله تعالى قد وصف الأرض بأوصافه متعددة وصفها بأنها فراش وبأنها ذلول وبغير ذلك من مما جرى في القرآن والفراش كما نعلم يكون موطعا للإنسان مهيئا له يستريح فيه والسماء بناءا كما قالت على وبنينا فوقكم سبعا شدادا السماء جعله الله بناء، أي بمنزلة البناء ومن منزلة السقف وجعل السماء سقفا محموضا وأنزل من السماء ماء أنزل من السماء ليست هي السماء اللون بل المراد بالسماف الثانية العلو لأن الماء الذي هو المطر ينزل من السحاب قال الله تعالى على أن ترى أن الله يجي السحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فالماء الذي هو المطر لا ينزل من السماء التي هي البناء وإنما ينزل من السحاب التي في العلو وبهذا نعرف أن السماء يطلق على ما المعنى الأول البناء الذي فوقنا والمعنى الثاني العلو وأنزل من السماء ماء. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أخرج به أي بسببه وانظر إلى أن الحكمة والنكتة البديعة حيث أضاف الأمر إلى نفسه جل وعلا لكن بسبب فالسبب موصل فقط وإلا فهل المطر يخرج النبات لا المخرج والله لكن السبب المطر فأخرج به أي بسبب من الثمرات رزقا لكم وجمع الثمرات لأنه متنوع لو أراد الإنسان أن نحسي أنواعها لعجز فضلا عن أفرادها من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة وأنتم, لا وأنتم تعلمون أنه لا ندله في الخلق والرزق وإنزال المطر وما أشبه ذلك من أفعال الربوبية لأن المشركين يقرون بأن الخالق هو الله والرازق هو الله والمدبر للأمر هو الله يقرون بهذا إقراراً ثاماً ويعلمون أنه لا إله مع الله في هذا لكن في العبادة ينكرون هذا يشركون يجعلون مع الله إلها آخر وينكرون على من وحد الله حتى قالوا في الرسول عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إله واحدا إله واحدا إن هذا لشيء عجاب ونقول ما شاء الله من الذي جاء بالأمر بالشيء العجاب هم أما الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالصواب لكن هم جاءوا بالشيء العجاب إذن فلا تجعلوا الله أندادا في إيش وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية من الخلق والرزق وغير ذلك وإقراركم بالخلق والرزق أن الله مفرد به يلزم أن تجعلوا العبادة لله وحده فإن لم تفعلوا فأنتم متناقضون ولهذا قال العلماء رحمه الله توحيد الألهية متضمن لتوحيد الروبية وتوحيد الروبية مستلزم لتوحيد الألهية يعني من أقر بالروبية لازمه أن يقر بالألهية ومن أقر بالألهية فإنه لم يقر بها حتى كان قد أقر بالروبية فتوحيد الألهية متضمن لتوحيد الروبية وتوحيد الروبية مستلزم التوحيد الألوهية. في هذه الآية من الفوائد أولا العناية بالعبادة. يستفاد هذا من من وجهين. الوجه الأول تصدير الأمر بها بالنداء. والوجه الثاني تعميم النداء لجميع الناس. مما يدل على أن العبادة من أهم شيء وهو كذلك بل إن الناس ما خلقوا إلا لأجل العبادة وما خلق الجن والانس إلا ليعبدون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النواء أن وجوب العبادة علينا مما يقفضه العقل بالإضافة للشر لقوله أعبدوا ربكم فإن الرب يستحق عز وجل أن يعبد ولا يعبد غيره والعجب أن هؤلاء المشركين الذين لم يمتثلوا هذا الأمر إذا أصابتهم الضراء وتقطعت منهم الأسباب يتوجهون إلى من؟ إلى الله إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مفتسن له الدين لأن فطرهم تحملهم على ذلك ولا بد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الله عز وجل هو الخالق وحده وأنه خالق الأولين والآخرين لقوله الذي خلقكم والذين من قبلكم نعم ومن فائد هذه الآية الكريمة أن من طريق القرآن أنه إذا ذكر الحكم غالبا ذكر العلة الحكم أعبده والعله كونه ربا خالقا لنا ولمن قبلنا ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى مرتبة عالية لا ينالها كل أحد إلا من أخلص العبادة لله عز وجل لقوله لعلكم تتقون هل يمكن أن نأخذ من هذه الآية التحذير من الفدع؟ ربما أخذها نأخذ منها التحديد من البدع، وذلك لأن عبادة الله لا تتحقق إلا بسلوك الطريق الذي شرعه للعباد لأنه لا يمكن أن نعرف كيف نعبد الله كيف نتوضى إلا عن طريق الوحي والشرع كيف نصلي يعني ما الذي أدران أن الإنسان إذا قام يقرأ ثم ركع ثم سجد فهذا فهذه هي العبادة المطلوبة منا إلا بعد إيش بعد الوحد وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا إن الأمر بالعبادة يستلزم الأمر بالاتباع وهل يستفاد من الآية الحث على طلب العلم نعم كيف ذلك إذ لا يمكن العبادة إلا بالعلم ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله باب العلم قبل القول والعمل ثم قال تعالى ممتنا مذكرا العباد الذي جعل قوام فراشا يستفاد من, من هذه الآية الكريمة بيان رحمة الله تعالى وحكمته في جعل الأرض فراشا إذ لو جعلها خشنة صلبة لا يمكن أن يستقل الإنسان عليها ما هدى لأحد باب لكن من رحمته ولطفه وإحسانه جعلها فراشه ومن فائد الله جعل السماء بناء لكن ما فائدتنا من جعل السماء بناء فائدتنا من جعل السماء بناء أن نعلم بذلك قدرة الله عز وجل لأن هذه السماء المحيطة بكل, بكل الأرض من جميع الجوانب نعلم أنها كبيرة جدا واسعة كما قال تعالى والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون ومن فائدنا الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بإنزال المطر من السماء لقوله أنزل من السماء ماء لو اجتمعت الخلائق على أن يخلقوا نقطة من الماء ما استطاع، والله تعالى ينزل هذا المطر العظيم بلحظة أليس كذلك بل. نعم وقصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قال ادعو الله أن يغيثنا فرفع يديه وقال اللهم أغثنا وما نزل من الخطبة إلا والمطر يتحادر من لحيته ومن هوائد الآية الكريمة حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بإنزال المطر من السماء وجه ذلك لو كان الماء الذي تحيى به الأرض لو كان يجري على الأرض لأضر الناس ولو كان يجري على الأرض لحرم منه أراض كثيرة ما هي الأرض التي تحرم المرتفعة لا يأتيها شيء ولكن من نعمة الله أنه ينزل من السماء ثم هناك شيء آخر أيضا أنه, أنه ينزل ردادا يعني قطرة قطرة ولو نزل كأفواه لا لأضرب الناس ولكن من رحمة الله أزوجل أنه ينزل على ما تعادون ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات الأسباب. لقوله فأخرج به من الثمرات نزقل لكم. ومن فوائدها أن الأسباب لا تكون سببا إلا بإرادة الله. لقوله فأخرج به. ومن فوائدها فائدة مسلكية أن الإنسان ينبغي له أن نضيف السبب إلى الله أن يضيف الشيء إلى الله مقرونا بالسبب. فمثلا لو أن أحد من الناس غرق وجاء رجل فأخرجه أنقذهم من الغرق هل يقول أنقذن الله بفلان؟ أنقذن الله بفلان؟ وله أن يقول أنقذن الله فل أنق أنقذن فلان له أن يقول ذلك لأنه فعل أنقذه وله أن يقول أنقذني الله ثم فلان كم هذه من نصيغه وليس له أن يقول أن الله بفلا لأن هذا تشريك مع الله ويدل لهذا أي الاختيار أن يضيف الشيء إلى الله عز وجل مقرونا بالسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الغلام اليهودي للإسلام وكان هذا الغلام في سياق الموت فعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسلم فأسلم لكنه أسلم بعد أن استشار أباه. التفت إليه ظل الله السشيو. قال أطع أبي القاسم. الجهل. أدى لولده بل أمر ولده أن يسلم وهو لم يسلم في تلك الحال بعد ما نادى. الله أعلم. لكن على كل حال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. شكل التعبير أنقذه بي من النار وهكذا ينبغينا نحن إذا عضفنا الشيء إلى إذا حصل شيء بسبب أن نضيفه إلى الله تعالى إيش؟ مقرونا ببيان السبب طيب ومن فوائد الآية الكريمة قدرة الله عز وجل وفضله بإخراج هذه الثمرات من الماء أما القدرة فظاهر تجد الأرض شهبا ليس فيها ورقة خضراء فينزل المطر وفي مدة وجيزة يخرج هذا النبات من كل زوج بهيج بإذن الله عز وجل ففيه القدرة وفيه الفضل ولذلك قال رزق لكم ومن فوائد هذه الآت الكريمة نعم أن الله عز وجل منعم على الإنسان كافرا كان أو مسلما أقيل منين لكم وهو يخاطب الأول الناس عموما إذا فلله الله تعالى فضل على الناس كافرهم ومؤمنين كل له فضل لكن فضل الله على المؤمن جعل الله أياكم منهم دائم متصل بفضل الآخر وفضله على الكافر منقطع بانقطاعه من الدنيا ومن فوائد الكريمة تحريم جعل الأنداد لله لقوله فلا تجعل الله أنداد وهل الأنداد شرك أكبر أو شرك أسطر وهل هي شرك جلي أو شرك خفي هذا له تفصيل في علم التوحيد إن جعل الله ندا في العبادة بأن عبده غير الله كعبادة الله فهذا شرك أكبر وإن جعل له ندا في الربوبية وقال إن هذا الخلق خلقه ثناء مثلا فهذا شرك أكبر وإن كان دون ذلك فهو شرك أصبر ومن ذلك أن نضيف الشيء إلى سببه وإلى الله مقرونا بالواو فهذا شرك أصغر ما لم يعتقد أن هذا السبب له فعل كفعل الله فيكون شركا أكبر ومن فوائد العادة الكريمة أنه ينبغي لمن خاطب أحداً أن يبين له ما تقوم به عليه الحجة من قوله فلا تجعل الله أنداداً وأنتم تعلمون ومن قوله في صدر الآية اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فإن قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم فيه إقامة الحجة على وجوب العبادة له لأنه الخالق وحده الإعراق في قوله وأنتم تعلمون الجملة حالية في محل في محل نصر نعم <تصفيق> نعم. مع أن المخاطبين في هذا القرآن يقرون من خلال الغضب. نعم. إقامة الحجة. هم يقرون إيه لكن إذا قالوا به زمهم أن أن أن يوحدوا في الألوهية. ولكن بعض الدعاة الذين يقرون يقرون من التكدير ودعوة توحيد غضبية مع أن الناس عندهم خلل في تفسير الألوهية. ويشهدون بتفريغ هذا القرآن. إيه هذا مثل ما قلت. لو لو كان يخاطب أناس ان ينكرون الإلهية يعني ينكرون توحيد الإلهية فاللي من من ذكر الآيات فروبوية لكن إذا كان يتكلم على أناس مقرنين بال بالإلهية بتوحيد الإلهية فين بقى يأتي لأن يأتي لهم بآيات أخرى آيات في الصفات آيات في أفعال الله هم مسلمون ما خالص كانوا مسلمين ففروبوية يمكن يذكرونها من أجل أن يزداد إيمانهم نعم. شخص عرق كنا نتناديه في حجرة المستمر بأن يحبه تعظيم هذا ليكقول الله عز وجل هل من صرف المحبة الوحدي أو التعظيمة وحده لغير الله مالذي يكون شرك مبارك الأقبام؟ نعم إذا أحب أحدا مث محبة الله أو أعظم فهو مشتك شركا أكبر أو أعظم أحد أو أعظم أحدا مث تعظيم الله أو أو حتى لو عظم الكعبة مثل تعظيم الله أو عظم الرسول عليه الصلاة والسلام من عظم الله كانوا مشتركا شركا أكبر. نقول يعني هؤلاء الذين يحب القبور من الأولياء فنحبونهم ونعظمونهم لكن ما نعلم هذا حب حب الله أم لا؟ نقول حب نقول بالتفصيل ثم أقول لهذا هل أنت تحب هذا أشد من حب الله؟ الحب هو عظم لكن يعني. في أناس الآن يحبون الرسول أكثر من محبة الله. وأنا أذكر أن أناس من الحجاج ونحن في جدة في المسجد جاء وقت المنع من السفر إلى المدينة لأن أظن بعد رابعة الحج يمنعونه من السفر المدينة خوفا عليهم من التأخر. الحج يبكي أبك وكان شديد. ليش؟ كان نور عيني. من نور عينه؟ يعني رسول عليه الصلاة والسلام أنا ما جئت إلا لهذا شوف الحين جاينا بيحج يقول أنا نور عيني ما جيت الله إلا له في ظني أن هذا يمكن محبة الرسول في قلبه أكثر محبة الله فمثل هؤلاء يجب أن يبين لهم فقال لولا محبة الله ما أحببنا الرسول ولولا أن محمد رسول الله ما أحببناه هذا المحبة ولا قدمنا محبته على نفسنا وأهلنا وأولادنا من أين وجب لنا أن نعظم رسول الله صلى الله وسلم عليه وسلم من أجل أنه رسول ربي ما هو من أجل أنه محمد بن عبد الله معلوم هذا فهؤلاء العامه يبين لهم قال لا تجعل أحدا مع الله اطلاقا ومن الناس من من دون الله أندادا يحبونه كحب الله شيء ما حصل في شخص حب وتعظيم لكن مرغم يعني ولا يجي نص لحب وتعظيم طيب. لا لا لا نحن يحب والديه ويعظم والديه يحب معلمه يعظم معلمه يحب اللي أكبر منه ويعظمه المهم أن لا يكون أنا أقول أقوون الله أنتم صابرين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِالْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وهم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدينا إلى آخره. الخطاب لمن جعل لله أندادا. يعني قال فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب. وفي ذكر هذه الآية المتعلقة في رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إشارة إلى كلمتي التوحيد وهما شهادة أن لا إله لم يأتونها وأن محمد رسول الله لكن شهادة أن لا إله لم يأتونها توحيد القصد والثاني توحيد المتابعة فكلاهما توحيد لكن الأول توحيد القصد بأن يكون العمل خالص لله والثاني توحيد المتابعة بأن يكون, فيه بأن يكون العمل متبعا فيه رسول الله وأنتم إذا تعملتم القرآن وجدتم هكذا يأتي بما يدل على التوحيد ثم بما يدل على الرسالة ومثال مثال آخر أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين ثم قال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له مكرون وهذا مضطرد في القرآن الكريم يقول فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده الريب يفسره كثير من الناس بالشك ولا شك أنه قريب من الشك لكنه يختلف عن بأن الريب يشعر بقلق يشعر بقلق وأن الإنسان في في قلق عظيم مما وقع في الشك وذلك لأنما جاء به رسول حق والشاك فيه لا بد أن يعترعه قلق من أجل أنه شك في أمر لا بد من التصريق به بخلاف الشك في الأمور الهينة فلا يقال ريب وإنما يقال في الأمور العظيمة التي إذا شك فيها الإنسان وجد في داخل نفسه قلقاً واضطراباً وقول مما نزلنا على عبدنا لراجبه القرآن لأن الله أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى أنه وسلم وقوله على عبدنا ومحمد رسول الله والله تبارك وتعالى وصف رسوله بعبودية في المقامات العالية في الدفاع عنه وفي بيان, وفي وفي بيان تكريمه بالمعراج والإصراء وفي بيان تكريمه بإنزال القرآن تبارك الذي نزل الفطان على عبده سبحان الذي أسرى بعبده لينا. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا هذا في مقام التحدي والمدافع وأفضل أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام هي العبودية والرسالة ولهذا قال إنما أن عبد فقولوا عبد الله ورسوله والعبودية وهي التذل للمحبوب والمعظم يتلذد بها العابد ولهذا قال الشاعر في وصف معروبتي لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائك لأن لا تقول فلان فلان قل يا عبد فلان لأن هذا هو عنده أشرف أسمائك حيث انتمى إليها نعوذ بالله من الفضل إذن أشرف أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام وصفا العقودية والرسالة على عبدنا فأتوا بصورة من المثل إيته. امر يقصد به التحدي يعني إذا كنتم في شك مما من هذا القرآن فإننا نتحداكم أن تعتم بسورة واحدة من مثله يحتمل من مثل محمد عليه الصلاة والسلام أي من بشر ويحتمل من مثله أي مثل الذي أنزلنا على عبدنا أي من جنس وكلاهما صحيح إذ لا يمكن لأي بشر أن يأتي بشيء من مثل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا قد بل قد قال الله تعالى قل إن اجتمع الانس والجل على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ضهير فأأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ونعم وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم الذين تشهدون لهم بالألوهية وتعبدونهم كما يعبدون الله ادعوهم ليساعدونكم وهذا في غاية ما يكون التحدي أن يتحدى العابد والمعبودين تحدى العابدين والمعبودين أن يأتوا بصورة مثله وادعوا شهدائكم من دون الله أي من ما سوى الله إن كنتم صادقين والجواب على هذا أنه لا يمكن مهما أتوا من من المعاونين والمساعدين فليأتوا بسورة من مثله فإن لم تفعلوا يعني فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولم تفعل فاتقوا النار لما قال فإن لم تفعلوا وهي شرطية قطع أطماعهم بقوله ولم تفعلوا يعني لا تحاول أن تفعل يعني هذا شيء مستحيل. فاتقوا النار التي وقودها الناس. ألف هنا واقعة في جواب الشرط، وهو إلّا لم تفعل. يعني إلّا لم تفعل وتعارض القرآن بمثله فالنار مثواها. اتقوا الله. اتق النار. ولن يجدوا ما يتقون به النار إلا أن يؤمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. التي وقودها الناس والحجارة التي اسم وصول صفة للنار وقود مبتدا والناس خبر مبتدا وقودها الوقود ما يوقض به الشيء كالحطب مثلا في نار الدنيا في الآخرة وقود النار هم الناس والحجارة فالنار تحرقهم وتتهيب بهم نصر الله العالم الحجارة قال بعض العلماء إن المراد بها الحجارة معبودة لأن أصناك لأنهم يعبدون الأصناك فأصناهم هذه تكون معهم في النار كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها وارب وقيل إن الحجارة حجارة نارية والعياذ بالله يزداد بها حر النار وي... ولا تبرع الله ولكن لا مانع من أن يكون المراد هذا وهذا الحجارة المعبودة والحجارة الموقودة التي خلقها الله عز وجل لتلقى بها النار، أعدت للكافرين أعدت الضمير المستثير يريد على النار والمعد لها هو الله عز وجل وما الاعداد التهيئة للشيء وقول الكافرين أي لكل كافر سواء كفر بالرسالة أو كفر بالأنهية أو بغير ذلك في هذا الحديث في هذه الآيات فوائد أولا بيان دفاع الله سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله أقرأ لك كلها ويأخذ من هذه الآيات حدد نعم. عبدنا لا إن كنتم في ريب ال لما... إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني هذا أن أنا عبدنا ليس مما ما يشك فيه من من يشك فيه نعم مما نزلنا على فاتوا بالصوت هذا هو شدة فات لأن الأمر هنا التحدي فالله عز وجل تحدي هؤلاء أن يأتي بمعارض لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم لوصفه بالعبودية والعبودية لله عز وجل هي غاية الحرية لأن من لم يعبد الله فلا بد أن يعبد غيره فإذا لم يعبد الله عز وجل الذي هو المستحق العبادة عبد الشيطان والهوى كما قال بن طيم رحمه الله في هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفسي والشيطان ومن دوائد هذه الآية أن القرآن كلام الله بقوله مما نزلنا ووجه كونه كلام الله أن, أن القرآن كلام والكلام ليس أجساما تخلق وتكون بائنا عن الله عز وجل فهو وصف المتكل وبهذا نعرف أن من ادعى أن القرآن مخلوق وقال إن الله قال إن جعلناه قرآن عربيا وقال أنزلنا إليك الذكر وما أشبه ذلك فقوله مردود عليه ولا حجة له في مثل قوله تعالى وأنزل الحديد فيه بأس شديد وقوله وأنزل لكم من عام أنزل لكم من عام ثمان أزواج وقوله جعل الطولمات والنور كل هذا لا حجته فيه لوجود الفرق بين الآيات القائمة بنفسها التي يضيف الله نفسه وبين الأوصاف التي ليس قائمة بنفسها ومن فائدات علو الله عز وجل لأنه إذا تقرر أن القرآن كلام وأنه منزل من عنده لازم من ذلك علو المتكلم به وعلو الله عز وجل أمر فطري عقلي وسبق أن ذكرنا له خمسة أنواع من الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفكر فإن قال قائم ذكرتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تشرف بإضافة عموديته إلى الله عز وجل مع أن كفار الخلق وفجار الخلق عبيد لله تعالى كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فالجواب عن هذا أن يقال إن العبودية لها معان متعددة. عبودية عامة وهي العبودية الكونية القدرية. هذه شاملة كل أحد. ولا يمكن لأحد إلا أن يخضع لهذا. إلا أن يخضع بهذه العبودية. فالكافر والفاجر عبد لله بمعنى الله يفعل فيه ما يشاء. وعبودية خاصة وهي عبودية الطاعة وهذه خاصة بمن آمن بالله واتبع شريعته ثم هذه الخاصة يمكن أن نقول إنها تنقسم أيضا إلى خاصة عامة وخاصة أخص فعبودية الرسل غير عبودية الصديقين والشهداء والصالحين الأولى أكمل وأخصر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن معجز حتى بصورة ولو كانت قصيرة بقوله بصورة وقد تحدى الله عز وجل أن يأتوا بصورة مثله وأن يأتوا بعشر صور مثله وأخبر أنه لن يأتي بمثل هذا القرآن ولو اجتمعت فالإنس هو و. أقل ما نعلم أن يأتوا بحديث مثله، يعني ولو بجملة واحدة لا يأتوا قال الله تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين والحديث يطلق على الجملة وإن قل فعلى هذا يكون التحدي على أربعة أو في كله بعشر سور منه بصورة بحديث ومن فوائد هذه الآت الكريمة تحدي هؤلاء العابدين للآلهة مع معبودين وهذا أشد ذلا مما لو تحدوا فقط كأنه يقول أنتم وآلهتكم إيتوا بصرة المثلة وهذا أشد ما يكون ذلا وإذلالا وخزيا وعارا ومن فوائد هذه العادة الكريمة أنه لا يمكن أن يعارض أحد كلام الله بقوله ولن تفعل. وفي هذه الجملة حجتان حجة لقول من قال بالسرفه بمعنى أن البشر بمقتضى طبيعته قادر على أن يأتي بمثل القرآن لكن صرف عنه وعلى هذا فأداك تحدي ممكن لكن يوجد مانع وجد مانع هو أن الله صرف عن معارضته بحيث لا يريدونه والقول الثاني حجة الثانية أن أنهم لا يفعلون بمقتضى طبيعتهم لا أنهم صرفوا في استطاعتهم أن يعارضوا القرآن وهذا القول هو المتعين لأن القول الأول أو الاحتمال الأول لا يدل على أن القرآن بذاته معجز إذ أنه يمكنهم أن يأتوا بمثل لكن الله صرفهم ولم يأتفوا إلى هذا ولا يفكروا فيه ولكن نقول هذا خطأ بل الصواب أن الإنسان بنفسه لا يستطيع أن يأتي بمثل القرآن لأن القرآن, صفة لأن القرآن كلام الله والكلام صفته المتكلم فكما أن البشر لا يمكن أن يماثل الله تعالى بصفاته فلا يمكن أن يماثل الله بإيش؟ بكلامه أبداً مستحيل ولهذا كان الذين يدعون النبوة ويأتون بما يسمونه القرآن كانوا مسخرة للعباد وهزوان كما يذكر عن مسلم الكذاب وعين إذن فالصواب أن قوله لن تفعلوا ليس ما ستصرفون عن ذلك ولا تفعلون بل المعنى أنكم عاجزون بمقتضى تبعات البشر ووجه ما, ما قلنا أن الكلام صفة المتكلم والقرآن كلام الله عز وجل فكما أن البشر لا يماتون أسباب الله في العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك فكذلك لا يمكن أن يماثن الله تعالى بالكلام ومن فوائد الآية الكريمة أن من أراد أن يعارض القرآن فإنما وهو النار لقوله فاتقوا النار التي ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن النار وقود أن الناس وقود للنار كما تُقَدُّ الحَطِّ النار بالحطِّ فهي في نفس في في نفس الوقت تحرقهم وهي, وهي, وهي, وهي, وهي أيضاً توقد بهم فأشن العذاب عليهم من وجهه الوجه الأول أنها أنهم هم ما تفروا وقودها. نعم هم ما توقّدها والثاني أنهم يحرقون بها ومن ثوائد هذه الآد الكريمة إهانة هؤلاء الكفار بإذلال آلهتهم وطرحها في النار على أحد احتمالين في قوله الحجارة لإذ من المعلوم أن الإنسان يغار على من كان يعبده ولا يريد أن يصيبه أذى فإذا أحذق هؤلاء المعبودين أمام العابدين فإن ذلك من تمام إذلالهم وخزيهم ومن فائد هذه الآية الكريمة أن النار موجودة الآن لقوله أعدت ومعلوم أن هذا التركيب فعل ماض الجملة فعل ماض والماضي يدل على وجود الشيء وهذا أمر دلت عليه السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار ورأى أهلها يعذبون بها رأى أمر ابن الحي الفزاعي يجر قصبه أي أمعاهم في النار ورأى المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت جوعا فلم تكن أطعمتها ولا أصلتها تأكل منها ورأى فيها صاحب المحجن يعذب وهو رجل معه محجن أي عصى معذية رأس كان يسق الحجاج بهذه الطريق إذا مر بالحجاج جذبهم بالمحجن فإن تفطن صاحب الرحل لذلك ادعى أن الذي جذبه المحجن والله هذا المحجن هو الذي جذب وإن لم تفطن أخذه ومشن فكان يعذب العذب الله بمحجنه في نار جهنم ثم هل النار باقية أو تفنى ذكر بعض العلماء إجماع السلف على أنها تبقى ولا تفنى وذكر بعضهم خلافاً عند بعض السلف أنها تفنى والصواب أنها تبقى أبد الآبدين والدليل على هذا من كتاب الله عز وجل في ثلاث آيات من القرآن في سورة النساء وسورة الأحزاب وسورة الجن فعمل آتلة في سؤال النساء فيها قوله ذكي إن الذين كفروا الذين الذين إن... لا, لا, لا لا ما يمكن تقفز. نعم نعم حسن تبارك والتي في صوت الأحزاب المؤخر شاركونا بارك الله, <من> الله> نعم. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أحسنتم. إن الله لعن الكافين والعد لهم <عيرا> خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي ولا نصير. ولكن في صوت الجن ما هات الايه من أولها <تصفيق> ومن الهو ما يوت و من الله و ربنا له, له نار جهنم خالدين فيها ابدا وليس بعد كلام الله كلام حتى أني أذكر تعليق لشيخنا عبد الرحمن بن ساجي رحمه الله على كتاب شفاء الدين ابن القيم ذكر أن هذا من باب لكل جواد كبوة ولكل صارم صار من كيف إن المؤلف رحمه الله يستدل بهذه الأدلة على القول بفناء النار مع أن الأمر فيه واضح وهو صحيح قريب على ابن القيم رحمه الله أنه يسوق الأدلة بهذه القوة للقول بأن النار تفنى وعلى كل حال كما قال هناك في هذه المسألة. لكل جواد كبوة ولكل صار من نبوة وهذه من كبوات ابن القيم رحمه الله والصواب الذي لا شك فيه وهو عندي مقطوع به أن النار باقية أبد الآبدين لأنه إذا كان المخلد فيها يخلد تقريدا أبديا لازم أن تكون هي مؤبدا لأن ساكن الدار إذا كان سكونه فلا بد أن تكون النار أيضا أبدية وأما قوله تعالى خالقنا فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فهي كقولين في أصحاب الجنة خالقنا فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب لكن لما كان أهل الجنة نعيمهم وثوابهم فضلاً ومنه بين ان هذا الفضل غير منقطع فقال بين عن هذا الفضل غير منقطع فقال عطاء غير مثمر ولما كان عذاب أهل النار من باب العجل والسلطة المطلقة للرب عز وجل قال في آخر الآية إن ربك فعال لما يريد وليس المعنى أن ربك فعال لما يريد أنه سوف يخرجه من النار أو سوف يفن النار لا المعنى أنهم إنما بقوا فيها ما دامت السماوة الأرض إلا ما شاء الله بمقتضى في الله عز وجل الذي له السلطة الكاملة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النار دار للكافرين لقول أعدت الكافر وأما من دخلها من الغصار فإنهم لا يبقون فيها فهم فيها كالزوار وكالضيوف لا بد أن يخرج منها فلا تسمى النار دارا لهم بل يدار للكافر فقط أما المؤمن العاصي إذا لم يعفو الله عنه فإنه يعذب فيها ما شاء الله ثم يخرج منها إما بشفاعة أو بأيدي أو بمن بمنة من الله وفضل وأما أهل النار الذين هم أهلها فقد أعدت لهم فلا يخرجون منها أجرًا الله وياك منه ولما ذكر سبحانه وتعالى هذا الوعيد لأهل النار قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكن قبل أن نتجاوز الآية التي نحن بصدد تفسيرها إذا قال قائل ما وجه الأشآس في القضاء وكيف أعجز البشر هذه واحدة ثانيا حكى الله عز وجل عن الأنبياء والرصد ومن عاندهم حكى عنهم أقوال نعم وهذا وهذه الحكاية تحكي قول من حكيت عنه فيكون قول هؤلاء معجزا مثل فرعون قال لموسى إن لم تنتهي لا. إيش لأن أتخذت إلهًا غير لا يجعل لك من المستورين هذا يحكيه لاعم فرعون في فيكون القول قول من قول فرعون فكيف كان كان قول فرعون معجزا والاعجاز إنما هو قول الله عز وجل هل جوابه الأول بماذا كان معجزا إنه كان معجز بجميع وجوه الإعجاز من حيث الأسلوب والبلاغ والفصاحة وعدم الملل في قراءته الإنسان يقرأ القرآن صباحا ومساء وربما يختمه في اليومين والثلاثة ولا يمله إطلاقا لكن لو كرر مثل من المتون ها؟ كما يكرر القرآن مل ثانيا أنه معجز بحيث إن الإنسان كلما قرأه بتدبر ظهر له بالقراءة الثانية ما لم يظهر له بالقراءة الأولى وهذا لمن تدبر حقيقة. <تصفيق> وبشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها, الله. الله. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبعلك وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات مناسبة الآية لما قبلها أن الله لما ذكره وعيد الكافرين المقدبين للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وعد المؤمن به، فقال وبشر والبشارة هي الإخبار بما يسر، وسميت بذلك لتغير بشارة المخاطب بالسرور، لأن الإنسان إذا بشر بما إذا أخبر بما يسره استنار وجهه. وطابت نفسه وانشرح صدره وقد تستعمل البشارة في الإخبار بما يسوء كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم إما تهكما بهم وإما لأنه يحصل لهم من البشارة بهذا ما يحصل للمبشرين بالخير لكن أول أقرب وذلك لأنهم لا يؤمنون بما يبشرون به من العذاب فيكون هذا من باب التهكم بهم كقوله تعالى في عذابهم يوم القيامة ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم دق إنك أنت العزيز الكريم وبشر الذين آمنوا والخطاب في قول بشر إما للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتوجه إليه الخطاب يعني بشر أيها المخاطب من اتصبوا بهذه الصفات بأن لهم جنات وقول الذين آمنوا الذين آمنوا بما يجب الإيمان به مما أخبر الله به ورسوله وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام رسول الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لكن ليس الإيمان بهذه الأشياء مجرد التصديق بها بل لا بد من قبول وإذعان وإلا إلا ما صح الإيمان وأما قوله عامل الصالحات فهو ثمرة الإيمان أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحات والأعمال الصالحات هي التي بنيت على أساسين هما الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما لا إخلاص فيه فهو فاسد لقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل لا في أشرك فيه مع غيري فتركته وشركه وما لم يكن على اتباع فهو مردود أيضا لا يقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذن فالصالح إيش ما كان خالصا لله متبعا فيه شريعة الله ويذكر عن الفضيل بن عيار رحمه الله أنه قال ما كان خالصا صوابا قال وعمل الصلاة أن لهم جنات تجري من تحتها لها هذا المبشر به أن لهم عند من عند الله عز وجل جنات تجري من تحتها لها جنات توافق ما في الدنيا في لكنها لكنها تخالفه, تخالفه في الحقيقة والكن. لقول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ولهذا لا أجلز أبدا بأي حال من الأحوال أن نتصور بأن هذه الجنات تشبه جنات الدنيا مهما كان الأمر يعني مهما كان الدنيا من الغابات والأشجار والثمار وغيرها فإنه لا يمكن أن يكون وعد الله به المنتقين مماثلا لذلك لهذه لقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أُخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ولقوله تعالى في الحديث القدسي أعدت للعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تجري من تحتها الأنهار الأنهار فاعل تجري ومن تحتها قال العلماء من تحت أشجارها وقصورها وليس من أسفل من من من, من سطحها لا لأنها من أسفل من سطحها لا فائد منها لكنها تجري من تحت هذه الأشجار والقصور وما أحسن جري هذه الأنهار إذا كانت من تحت الأشجار والقصور يجد الإنسان فيها لذة قبل أن يتناول أن يتناولها وهذه الأنهار بينها الله تعالى أنها أربعة أنواع. مثل الجنة كما قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير أسد وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر للذين الشاربين وأنهار من عسل مصفى يخلقها الله عز وجل بدون نحل وبدون بقر وبدون إبل وكذلك العنب وكذلك الخمر والماء ليس من الأمطار والعندم بل هو خلقه الله عز وجل بإبداع أسأل الله أن لا يحلمنا وإياكم منها إنه على كل شيء قدير تجري من تحتها لنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا الرزق أي أعطوا منها أي من هذه الثمار من ثمرة رزقا أي عطاء قالوا هذا الذي رزقنا من قبل لأنه يشبه ما سبقه يشبهه الحجم، يشبهه في اللون، يشبهه في الملمس، كل هذه أشياء حسية يظنها الإنسان مشابهة لما سبق في لونها وإيش وحجمها وملمسها، لكن في المذاق لا تختلف اختلافا عظيما، ولهذا قال أُتوبه تختلف. وما أجمل ولد للإنسان إذا رأى هذه الفاكهة يراها وكأنها شيء واحد فإذا داقها وإذا الطعم يختلف اختلافا عظيما تجد يجد في نفسه حركة لهذه الفاكهة ولذة وتعجبا كيف يكون هذا الاختلاف المتباين والعظيم والشكل واحد وأتوبه متشابها ولهذا الآن لو قدم لك فاكهة ألوانها سواء وأحجامها سواء ومن المسوها سواء ثم إذا دقتها وإذا هذه حلو خالص وهذه مز يعني حلو مقروم بالحموضة وهذه حامضة تجد شيء لذة أكثر مما لو كانت على حد سواء أو كان مختلف وأتو متشابها أتو من من آتا ولا من أتى الثاني ولا الأول من آتا ولا من أتى الثاني, الثاني الثاني الثاني أوتو به لأنه لو كانت من من الأول قال أوتو به نعم لكن أوتو به يعني جاء إليهم به متشابها متشابها في إيش كل نفذ هذه الأشياء هذا اللي يحضرنا الآن والله أعلم بما يكون في اللون والحجم والملمس لكن في المذاق لا لأنه لو اتفق بالمذاق لصار هذا هو هذا لا فرق وأتوبهم متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة سبحان الله إذا ذكر الله فاكه ذكر الأزواج تأملها في في جميع الآيات ليش لأنهم يكون هم وأزواجهم يتفكّون في هذا هذا العطاء وهذا الرزق. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاتحون هم وأزواجهم في ظلال على رأي متكئون. فتجد أن الله تعالى يقر هذا بهذا. لأن لأن كله تفكو لكن هذا تفكو من نوع وهذا تفكو من نوع آخر. هذا تفكو في المذاق والمطعم وهذا تفكو آخر من نوع ثاني لأن بذلك تتم النعمة النعمة. النعم. ولهم فيها أزواج أزواج جمع هل المعنى لكل واحد أزواج ولا لكل فرد زوجة لكن لما كانوا جمعا قوبل الجنب بالجمع الأول الأول لأن الإنسان في في الآخرة له أزواج متعددة والأزواج جمع زوج ويطلق الزوج على الذكر والأنثى ولهذا يقال زوج للمرأة وللرجل قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه لكن في استلاح الفرضيين صاروا للحقون التاء للأنثى فرقا بينها وبين الرجل عند قسمة الميرات ولهم فيها أزواج مطهرة طيب إذا, إذا كانت المرأة ماتت وهي صغيرة لم تتزوج يكون لها زوج في الآخرة لا لا نعم يكون لها زوج في الآخرة إما من أهل الدنيا وإما ممن يشئهم الله عز وجل لأنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة بفضل ورحمته وقوله مطهرة يشمل طهارة الطاهر والباطن فهي مطهرة من الأداء القدر لا بول ولا غائط ولا حيض ولا النفاس ولا استحاضة ولا عرق ولا بخر مطهرة من كل شيء ضاق مطهرة أيضا من الأقدار الباطنة كالغل والحقد والكراهية والبغضاء وغير ذلك مطهرة من كل شيء من كل قدر وأذن ظاهري أو, أو باطني بخلاف أزواج الدنيا لكن أزواج الدنيا مناسبة تماما لأزواجهم الذكور لأنها إذا لم تطهر من هذا فزوجها زوجها مثلها لكن في الآخرة الكل مطهر ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وهذا تمام النعم أنهم خادعون في هذه في هذه الجنات لا يبغون عنها حولا ولا يحولون منها ولا وكما جاء في الحديث إن لكم ألا ألا نعم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا فيتم بذلك نعيم لكن أعلى نعيم لكلال الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هذا أعلان نعي كما قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله في هذه الآية في هذه الآية فوائد منها مشروعية تبشير الإنسان بما يصل لقوله بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولقول الله تعالى وبشرناه بإسحاق نبي من الصالحين وبشرناه بغلام عليب، بشناه بغلام حليب. فالبشارة بما يسر الإنسان من سنن المرسلين عليه الصلاة والسلام. طيب، لكن إذا كان يسر الإنسان معصية الله، فهل تبشرو؟ يعني إنسان حصل له سرقة سرقت نعم جدت بشت وقل ما شاء الله هنأك الله بما سرقت نعم أبد طيب إنما البشارة بما يسر وليس له عاقبة سيئة وهل من ذلك أن تبشره بمواسم العبادة كما لو أدرك رمضان فقلت هنأك الله بهذا الشهر الجواب نعم وكذلك أيضا لو أتم الصور فقد هنأك الله بهذا العيد وتقبل منك عبادتك وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به وقد كان هذا من عادة السلف ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الجنات لا تكون إلا لمن جمع هذين الوصفين الإيمان والعمل الصالح فإن قال قائل في القرآن الكريم ما يدل على أن الأوصاف أربع الإيمان وما العمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قلنا إن التواصي بالحق والتواصي بالصبر من من العمل الصالح. لكن أحياناً يذكر بعض أفراد الآن لعلة من العلل وسبب من الأسباب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أن من عمل عملاً سجياً فإنه لا يبشر بهذا بالجنات لقوله عمل الصالحات لكن من عمل عملا سيئا فان كان مجتهدا فأخطأ فله أجر ويسلم من الإثم وإن كان غير مجتهد ولا باذ من جهده فإنه يكون آثما بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ومن فائد الآية الكريمة أن جزاء أن الجزاء المؤمنين عن الصالحات أكبر بكثير مما أمر، وأعظم، لأنهم مهما آمنوا وعملوا فالعمر محدود وينتهي، لكن الجزاء إيش؟ الجزاء لا ينتهي أبداً، هم مخلدون فيه أبداً الآباء، كذلك أيضاً الأعمال التي يقدمونها هي. قد يشوبها كسل قد يشوبها تعب قد يشوبها أشياء تنقصها لكن إذا من الله عليهم فدخل الجنة فالنعيم كامل ومن فوائد العاة الكريمة أن الجنات أنواع بقوله جنات وقد يقال إن هذا لا دلالة فيه لأن جنات جم مقابلة لجمع وهو قوله لهم جنات لكن السنة بل القرآن جاء بأن الجنات أنواع قال الله تعالى وليم الخابة مقام ربه جنتان ثم قال ومن دونهما جنتان فهي أنواع وقال النبي عليه الصلاة والسلام جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ومن فائد هذه الألتة الكريمة تمام قدرة الله عز وجل بخلق هذه الأنهار من غير سبب معلوم في الدنيا لأن الماء عندنا الدنيا معروف أسبابها. الأنهار المائية معروف من أسبابها كذلك اللبن معروف من أين ينتج العسل معروف والرابع الخمر معروف لكن في الجنة لا ينشبه الله عز وجل أنهار تجري وقد جاء في الأثر أنها تجري من غير أفدود يعني لم يحفر لها حفر ولم ولا يقام لها أعضاد تمنعها، بل النهر يجري ويت ويتصرف به الإنسان بما شاء يوجهه حيث شاء سبحان الله قال ابن القيم رحمه الله أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان ومن فوقتها الكريمة أن من نعيم أهل الجنة أنهم يؤتون بالرزق متشابه وكلما رزق منها من ثمر الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وهذا من تمام النعيم والتلذذ بما يأكلون ومن فرائد الآية الكريمة إثبات الزواج في الآخر إثبات الزواج في الآخر وأنه من كمال النعيم وعلى هذا فيثبت الجماع أو لا يثبت ولكن إذا ثبت الجماع هل يحصل الأذى الذي يحصل بجماع نساء الدنيا الجواب لا ولهذا ليس في الجنة مني ولا منية والمني الذي خلقه الله عز وجل إنما خلقه لبقاء النسف لأن هذا المني مجتمل على المادة التي يتكون, يتكون منها الجنين فيخرج بإذن الله تعالى ولدا لكن في الآخرة في الجنة لا, لا يحتاجون إلى, إلى ذلك لأن لا حاجة لبقاء النسف إذ أن الموجودين سوف يبقون أبد الآبدين، لا يفنى منهم أحد. ثم هم ليسوا بحاجة إلى أحد يعينهم ويقدمهم. الولدان تطوف عليهم بأكواب وأباريق وكأس المال. ثم هم لا يحتاجون أيضا إلى أحد يصعد الشجرة ليجني الماء. بل كما قال تعالى في فيها. وجن الجنتين دان حتى ذكر العلماء أن الرجل ينظر إلى الثمرة في الشجرة فيحس أنه يحبها مثلا فيدمو منه الغصب حتى يأخذها الله أكبر ولا تصارف هذا يعني نحن في الدنيا نشاهد مثل هذا الشيء ولكن بمعنى نشاهد أن الشيء من من الشيء بغير سبب أو بغير صلات محسوسة، لكن في الآخرة أبله وأبله. طيب ووو و... ومن فائدة الكريمة أن أهل الجنة خالجون فيها، أن أهل الجنة خالجون فيها أبداً أبداً، لا يمكن أن تفنى ولا يمكن أن يفنى من فيها، وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة، وأنكر من, من أنكر وأنكر ذلك من أنكره من أهل الفلسفة الذين قالوا إن الله يمتنع عليه دوام الفعل في الأزل وفي الأبد ولا يد بالله، فجعل الله معطلا في الابتداء ومعطلا في الانتهاء حتى. قال بعض وليار بالله إن الجنة تفنى بمن فيها والإنسان رافع لقمته إلى فمه فيحل الفناء ويبقى رافع للقم بياكل تبقى اللقم ويده فاني نعم كما قال من في النونية أن العلاف أتى بضحكة بضحكة مجانية يعني كذلك الإنسان مع أهله مع زوجته يجامعها فيأتي وقت الفناء نعم ويبقى معها أبدالآبدين ثانيا نسأل الله تعالى على كل حال الجنة أهلها خالدون فيها بإجماع أهل السنة أبدالآبدين والنار كذلك على القول المتعين هو الراجح أنها لا تفنى أنها تفنى قصدي أول الله النار على قول المتعين أنها لا تفنى وأنها باقية أبد الآبدين بنص كلام رب العالمين عز وجل وقد بينا أن الله نص على ذلك في ثلاثة آيات من كتاب الله وكررنا هذا كثيرا وما كنا نظن أن أحدا من الناس يقول بأنها تفنى من أهل سنة وجماعة وقد استغرب شيخنا عبد الرحمن المساجد رحمه الله كون من القيم عف الله عنه حاول أن يرجح القول بثنائها في كتاب الشباء العديد وقال شيخنا إن هذه تعتبر كبوة من هذا الجوال وغلطا, وغلطاً عظيما كتبه على على حامش الكتاب ولا شك أن ما قاله شيخنا حق وأن النسان السغرب أن مثل هذا الفحص من العلماء يذهب هذا إلى إلى تقوية هذا المذهب وإن كان لم يصرح بأنه اختاره لكن يذهب إلى تقويته مع أنه باطل بنص